بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد الامين احنا في الحقيقه في الايام دي بنجتاز فتره من الايام المقدسه او اقدس ايام في طول السنه عشان كده انا عايز اكلمكم عن هذه القدسية الخاصة بالايام وبعدين نخش في اسبوع الالم طبعا المفروض ان يكون كل يوم من ايام حياتنا ايام مقدس واحنا بنصلي في صلاة الشكر ونقول احفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل السلام مع مخافتك وجايز يكون أي يوم لأن الحياة التي اشتراها الله بدمه هي حياة مقدسة له فما حياه حياة الإنسان كلها تكون مقدسة ولكن مع ذلك لا ننكر إن هناك أيام مقدسة أكثر من غيرها ولعل أول إشارة لهذا حينما قال الرب اذكر يوم السبت لتقدسه أو بارك الله هذا اليوم وقدسه. اذا نكون ان ربنا يبارك يوم معين ويقدسه ويطلب الينا ان نقدس يوما معينا يبقى هذا اليوم غير عادي يوم غير عادي انت بتعبد ربنا في كل يوم لكن ده يوم غير عادي وانت بتقدس حياتك كلها ولكن في تقديس غير عادي في هذا اليوم ولذلك كان اول يوم قدس هو يوم الرب احنا بنسميه يوم الاحد يعني الاحد يعني الاول لكن في اللغة اليونانية اسمه الطف من كده يسموه كرياكي كيريوس يعني الرب كرياكي يعني بتاع ربنا يعني اليوم بتاع ربنا تسمية لطيفة الناس قوم فيما بعد أصبحوا يستخدمون اليوم المقدس أو اليوم بتاع ربنا كيوم راحة أو كيوم فسحة أو كيوم فرفشة وبالشكل ده خرج من التقديس إلى الترفيه وضعت قدسيه اليوم عند كثيرين لكن لما نقرأ في الكتاب المقدس وخصوصا في لاويين 23 التي ذكر فيها ايام الرب المقدسة ومواسمه واعياده يلاقي عبارة عجيبة جدا تتكرر في كل واحد ايه هي عملا من الاعمال لا تعمل فيه عمل من الاعمال لا تعمل فيه ده يوم الرب انت لا تملكه انت لا تملكه كلمة يقدس شيء يعني يخصصه يخصصه للرب من اجلهم اقدس انا ذاتي يعني اخصص ذاتي لان ذاته مقدسة طبيعي فيبقى هذا اليوم مخصص للرب عشان كده بقى يوم مقدس زي ما ربنا يقول قدس لي كل بكر كل فاتح رحم يعني يتقدس البكر تخصص الربنا يبقى بتاع ربنا يبقى مالهوش عمل اخر غير ربنا زي ما نقول الاواني المقدسة يعني اواني مقدسة يعني اواني مخصصة للرب لا تستخدم في اي غرض اخر هي بتاعة ربنا او لما نقول نقدس مكان او ندشن هذا المكان يعني نخصص الربنا يصبح بيت ربنا بيتي بيت الصلاة يدعى اصبح مخصص لله لا يستخدم في اي غرض اخر او لما نقول الملابس المقدسة يعني ملابس مخصصة لخدمة الله لا تستخدم في اي غرض اخر وهكذا التقديس يحمل معنى التخصيص سواء كان تقديس ايام او تقديس اشياء او تقديس اواني او تقديس مباني او تقديس اشخاص يكرسوا كاهن او شماس او راهب يعني يخصصوه لربنا ده بقى بتاع ربنا لا عمل له غير الله ولذلك نجد مثلا في الكهنوت يقول قانون الكنيسة أيما أسقف اشتغل بعمل من أعمال العالم فليقطع أيما أسقف أو قس أو شماس أيما أسقف أو قس أو شماس عمل عمل من أعمال الدنيا فليقطع ليه؟ لأن ده خصص لربنا اتنظر لربنا أصبح بتاع ربنا ليس له أن يعمل عملا من أعمال العالم أنا بقول الكلام ده ونحن مقبلون على أيام المقدسة نحن بنقول الحياة كلها مقدسة ولكن مع ذلك فيه أيام مقدسة للرب فيها أوقات مقدسة للرب أنت لا تستطيع أن تنكر أن وقت الصلاة هو وقت مقدس للرب غير باقي الأوقات وقت الصلاة وقت مقدس للرب غير باقي الأوقات أوقات التأمل أوقات الرؤى والاستعلانات أوقات مقدسة للرب شوفوا واحد زي القديس يوحنا الإنجلي يقول ايه وهو يتكلم عن الرؤيه الخاصه بتاعته في جزيره بطمس يقول كنت في الروح في يوم الرب يوم مقدس كان فيه في حاله خاصه ربنا اعلمه فيه اعلان لان دي اوقات مقدسه ما فيش شك اليوم اللي بولس الرسول او شاول الترصوصي تقابل فيه مع الرب كان يوم مقدس في حياته في ايام مقدسه في حياه كل انسان وفي ايام مقدسه لجميع الناس يشترك الكل في تخصيصها للرب اليوم المقدس الخطأ فيه أشد من الخطأ في اليوم العادي لسببين أول سبب إنه خطية مزدوجة الخطية اللي بترتكب والخطية التانية اللي هي عدم المبالاة بقدسية هذا اليوم والحاجة التانية ان معناها ان الانسان فيه قساوة قلب فلم تؤثر فيه قدسية اليوم لكي تردعوا او تمنعوا عن هذا الخطأ خطأ فيه أشد وأعمق اللي يخطئ في أيام الصوم خطأ أكثر من الخطأ في الأيام العادية. زي تمام الخطأ في المكان المقدس يعتبر خطأ أكثر ولذلك السيد المسيح لما طهر الهيكل يعتبر ان في خطئين اخطاء بيعملوها والاستهانة بقدسية الهيكل خطأ اخر خطية اولاد عال الكاهن في الهيكل كانت اشد هي خطية خطية ولكن الاستهانة ايضا بقدسية المكان خطية اخرى وعدم تأثر القلب وعدم ارتداعه بسبب القدسية لتدل على قساوة قلب أكثر المفروض في الأيام المقدسة ان يكون الإنسان أكثر حرصا وأكثر تدقيقا وأكثر تفرغا التفرغ الكامل هو الوضع الاساسي لكن على الاقل يكون الانسان اكثر تفرغا وهذه الاوقات لها تأثير خاص في النفس يوم المنولة مثلا يوم مقدس عند الانسان مفروض ان يكون اكثر قدسيه. من باقي الايام وله مشاعر خاصه وله حرص اكبر والذي يستهين بقدسيته كيوم عادي يبقى عنده قساوه قلب وعنده لا مبالاه ولذلك الكنيسة تحاول ان يوم المناولة يكون مصحوبا باشياء معينة تذكر الانسان بان ده يوم مقدس يوم بيصوم فيه صيام غير عادي لكي يستعد المناولة في اليوم ده لا يخرج شيء من فمه لا يبسق الى اخره يحترس من ان ما يتجرحش ما ينزلش منه حاجة ما اسهل ان واحد يقولك انت تناولت جسد ربنا ودمه ودخل في جسمك وتحول الى شيء اخر وكل الحاجات دي البسيطة ما تعملش تأثير لكن وجود هذه الامور يجعل الانسان اكثر حرصا واكثر تذكرا بانه ده يوم غير عادي لابد ان يسلك فيه سلوكا غير عادي يوم في حياه الانسان زي عيد ميلاده او عيد هماده او بدايه سنه جديده او بالنسبه لراهب يوم رهبته أو بالنسبة لكاهن يوم كهنوته دي ايام مقدسة في حياته لها قدسية خاصة وتحتاج لسلوك خاص للأسف كثير من الناس يعيدون في امثال هذه المناسبات ولكن بطريقة علمانية وليس بطريقة روحية اقصد طريقة علمانية عن طريقة مثل اهل العالم. بفرح العالم وفروض ان في ايام في حياتنا تكون اياما غير عاديه زي ما قلتلكوا عن قدسيه الوقت بنقول ايضا عن قدسيه المكان الشخص الروحي ما بيشعر بوجود الله معه في كل مكان جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا ازعزع يعني الرب موجود امامه حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه كيف اخطئ وافعل هذا الشر العظيم امام الرب يعني انسان جعل الرب امامه باستمرار والله موجود وصاد ولكن هذا لا يمنع ان في اماكن مقدسة يكون فيها الشعور بوجود الله اعمق او تكون اماكن مخصصة لعبادة مثلا شوفوا من الاشارات الجميلة للاماكن المقدسة ما ورد في خروج تلاتة في ظهور الرب لموسى في العليقة إذ أمره الله أن يخلع حزاؤه لأن الأرض الذي هو واقف فيها أرض مقدسة المكان الذي أنت واقف فيه ده مكان مقدس ونفس الوضع حدث بالنسبة ليشوع بن نون برضو طلب اليه ان يخلع هزاءه لان دي ارض مقدسة مكان مقدس يعامل معاملة خاصة الهيكل مكان مقدس المذبح مكان مقدس اذا صحش واحد يقف ويتركنا المذبح يفطي ايده ويتركنا عليه لان ده مكان مقدس يعامله بهيب ووقار صح يشوف فيه يتكلم ويدردش مكان مقدس اللي بيخطئ في مكان مقدس خطأه اكبر لان لم تؤثر فيه قدسيه المكان في اماكن مقدسه للرب وفي اماكن قدسها القديسون بحياتهم فيها اتملت صلاه اتملت مزمير اتملت تسبيع اتملت ألحان أيام مقدسة مرت في هذه الأماكن فقدستها أعمال مقدسه عملت فيها فقدستها اشخاص قديسين عاشوا فيها فقدسوها ولذلك هناك أماكن يقف فيها الإنسان فيشعر بهيبة يشعر بخشوع يشعر بان ده مكان غير عادي يجب نفسه مش قادر لابد ان يسجد في هذا المكان ليه معاملة خاصة داود يتذكر هذه المعاملة فيقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك دخول بيتك ده عايز رحمه كبيره عشان استحق ان ادخل يقول له ببيتك تليق القداسة يا رب يقول له مساكنك محبوبه ايها الرب اله القوات تشتاق وتزوب نفسي للدخول الى ديار الرب يعني ايه ديار الرب يعني دي أماكن بتاعت ربنا ليها قدسية خاصة ليها قدسية خاصة ولذلك طوبة لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد اللي بيسكن في بيتك غير اللي بيسكن في مكان عادي لأن ده مكان مقدس لذلك اللي بيخطئ في مكان مقدس بيقال انه نجس المكان او نجس المقدسات بخطئه فيه الانسان في حياته عليه ان يشعر بان في مقدسات للرب من جهة المكان ومن جهة الايام ومن جهة اللحظات المعينة أيام الصوم أيام مقدسة أكثر من باقي الأيام أيام الصوم أيام مقدسة أكثر من باقي الأيام لأن الصوم نوع من العبادة للرب نوع من التقرب للرب فليها قدسية خاص ولها طقس خاص ولها سلوك بالروح وانتصار على الجسد اكثر من باقي الايام يعني ايه يعني مفروض ان الانسان في كل يوم يسلك بالروح ولكن في ايام الصوم يسلك بالروح اكثر ان كانت ايام الصوم ايام مقدسة اكثر من باقي الايام فأيام الصوم الكبير أيام مقدسة أكثر من باقي الأسوام أيام الصوم الكبير الكنيسة تستعد لها استعدادا خاصا حتى يدخل إليها الإنسان باحتراس فبتعمل أسبوع تمهيدي قبل الأربعين المقدسة تمهد للإنسان ان يدخل إلى الأربعين المقدسة وقد اكتاز فترة يجهز فيها قلب يعني ما يفاجأش بأنه دخل في الأربعين تخلي صوم يونان يسبق الصوم الكبير بأسبوعين بنفس الالحان علشان يمهد القلب لهذا الصوم ايام الصوم الكبير تلاقي ليها طقس خاص تلاقي ليها قراءات خاص تلاقي ليها قطمارس خاص التي لإليها درجة من النسك خاصة إن كان الصوم الكبير هكذا فاسبوع الآلام هو أكثر الأيام القدسية في الصوم الكبير يعني الصوم أكثر قدسية من باقي الأيام والصوم الكبير أكثر قدسية من باقي الأصوام واسبوع الآلام هو أكثر الأسابيع قدسية في الصوم الكبير نفسه ولذلك أقدس أسبوع في السنة هو أسبوع الألم يحتاج الإنسان أن يسلك فيه بكل قدسيه بكل تفرغ للرب بكل سلوك روحي بصلة خاصة مع الله اكثر من باقي الايام وهذا الاسبوع جعلت له الكنيسة طقسا خاصا يتميز عن كل اسابيع السنة بلا استثناء من جهة الصلوات يختلف فلا توجد فيه مزامير مزامير الأجبية أقصد ولا نظامها اليومي وليه تسبحة خاصة بتاعت لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين ثوك تيتيجوم وله ألحام خاصة وله قراءات خاصة وأكثر فترة في السنة فيها قراءات من العهد القديم نفسه والنبوات دي هو اسبوع الألام وقراءات كثيرة جدا والاناجيل الأربعة كلها بتقرأ فيه وسفر الرؤيا كله بيثير فيه وتسابيح الأنبياء كلها بتصلى فيه وتفاسير وعظات من الاباء والحان عجيبه اكثر الحان تاثيرا في النفس وعمقا وتفرغ للعبادة لدرجه ان لو اخذنا مثالا لذلك يوم الجمعة الكبيرة تبتدي الكنيسة من اول النهار او من الفجر علشان تنتهي تقريبا الساعة حوالي يمكن سبعة ونص بعض الظهر في المغرب والشمس قد غربت يا يستريح الناس قليلا لكي تبدأ ليلة غلمسيس وقدس لحد الصبح يعني ايام غير عادية في صلواتها وايام غير عادية ايضا في طقوسها لها تقص خاص يختلف عن السنة كلها بل مظاهر الحزن والألم في الكنيسة الكنيسة المجللة بالسواد الكنيسة التي تجلس بعيدا عن خورس القديسين في خارج المحله حاملة عار المسيح المنظر نفسه الألحان القراءات التقص كلها توحي بان هذا الاسبوع اسبوع غير عادي اسبوع الالام ايضا نجد له نظام في الساعات بالنهار والليل وله طقس خاص في الصوم كثيرون يجعلونه بالمسكن زائد اكثر من اي ايام السنة والبعض يطوي فيه الايام طيا لا يأكل فيه شيئا والكل لا يأكلون فيه شيئا حلو المذاق لأن هذه الحلاوة لا تتفق مع مرارة الألام وغالبية الناس يقتصرون على أنه يبقى بالمية والملح والكثير لا يمكن أن يضخوا فيه طبيخا ليس لأن الطبيخ حرام، ولكن من جهة النص من ناحية ومن جهة التفرغ عشان ما يضيعوش الوقت في إنهم يطبخوا لحقة تانية والناس يبعدون فيه عن الزينة وعن الترفه ويريدون في هذا الأسبوع. أن يشتركوا مع المسيح في آلامه كما قال بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبه بموته أعرفه شركة آلامه وخص في شركة آلام المسيح وكما يقول الكتاب نتألم معه وكان بولس قال قد صلبت مع المسيح مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح حافية فالذي يصلب مع المسيح من باب أولا يتألم مع المسيح بطرس قال له لو أدى الأمر إني أموت معك ولكن ما أقدرش على الكلمة دي وما أقدرش أموت معاك لكن يمكن اتألم معاك اسهل من كلمة اموت معاك ده مقدرش حتى يصهر معاه قال لهم اصهروا معي ساعة ما مقدروش يسهروا معاه البشرية يا من بتقول وعود وتتكلم كلامه متعرفش تنفس. على الاقل الانسان في شركة الام المسيح يحاول على قدر امكانه إن لم يحتمل الألم معه فعلى الأقل يبعد عن كل انواع الترفيه والمتعه التي تخرجه عن نطاق اسبوع الالم الكنيسه زمان كانت بتخلي اسبوع الالم ده له وضع ثاني بعض الأباطرة المسيحيين كانوا يعطون عطلة لكل المصالح الحكومية خلال أسبوع الآلام لكي يتفرغ الناس للعبادة حاجة جميلة إن توجد عطلة لأجل العبادة في ناس بياخدوا عطلة لأجل أعياد لأجل أصفار لأجل مناسبات في حياتهم أفراح جنازات إلى آخره مرض لكن عطله لأجل العبادة ده مبدأ جميل يتفرغ العبادة إمبراطورسي أدوسيوس كان بيخرج حتى المساجين من السجن لكي يحضروا الكنيسة في أسبوع الألام ويرجعهم تاني لكي تترك تأثيرها في أنفسهم تهزيبا لهم وتقويما لحياتهم فالواحد يسأل نفسه سؤالا هاما وهو كيف يسلك في اسبوع الالام كيف يستفيد من البسخه المقدسه احنا لسه ما دخلناش في البسخه ده بكرة جمعه اختون انما بكلم عندي قبل ان تأتي لكي يمثد الانسان نفسه لتلك الايام لي بعض ملاحظات بسيطة اود ان انبه ليها لنضعها امامنا نمر واحد كيف يسلك الانسان خارج الكنيسة كما يسلك داخل الكنيسة في اسبوع الالام داخل الكنيسة حزن الم نسك خشوع طقس معين في الصلاة وربما يخرج الانسان خارج الكنيسة الى وضع مختلف تماما والذي بناه داخل الكنيسة يهدمه جميعا خارج الكنيسة ويا ناس تلاقيهم خارج الكنيسة لا خارج المحل ولا السواد ولا الألحان الحزينة ولا التأثرات الروحية ولا الشركة في الآلام ولا حاجة أبدا هل نستطيع على قدر ما يمكننا ان نسلك خارج الكنيسه بنفس الروح التي نكون بها داخل الكنيسه دي نمره واحد ولها تفاصيل عديدة جدا كل واحد يعني يرتبها مع نفسه حسب ظروفه وحسب نفسيته نمره اتنين التفرغ للعباده يريد الاشياء التي قد ينشغل بها الانسان في اسبوع الالام يعملها من دلوقتي ويخلص منها علشان ما تشغلوش خلال اسبوع الالام بحيث أن أي مشغوليه تكون للضرورة القسوة التي لا يمكن الامتناع عنها وإلا يحدث ضرر يعني. ويحاول الشخص أن يتفرغ تفرغا كاملا لربنا على قدر ما يستطيع يعني. وعلى قدر ما تحتمل روحياته على قدر ما تحتمل روحياته نمرة ثلاثة العمل الروحي للشخص خارج الكنيسة سواء في الصلاة في القراءات في المطنيات التامل في الالحان في الفكر إذا كانت الكنيسه تريدنا في اسبوع الالام ان احنا لا ننشغل بشيء الا الام المسيح وحوادث هذا الأسبوع وما فيها من تاملات وما يدور حولها من نبوءات بس حتى إنها بتمنع المزامير لأن فيها أشياء أخرى غير ألم المسيح إذا ينبغي أن تكون قراءاتنا أيضا مركزة في هذا الموضوع قراءات مركزة في هذا الموضوع مركزة في ألام المسيح ومركزة في أحداث الأسبوع الأخير وما حول هذا الاسبوع من نبوءات ومن تأملات دي برضو مسألة مهمة لأن كل ما كانت القراءة حول الألم كل ما كان تأثيرها في النفس أعمق والواحد يجهز من دلوقتي ايه, إيه الكتب اللي هو قد يقرأ فيها وايه التأملات اللي يمشي فيها وايضا حاجة تاني مهمة ان يجهز الانسان قلبه بالتوبة لكي يناسب قدسية هذه الايام لأن كثيرين يبكون على آلام المسيح في اسبوع الآلام وهم يضيفون الاما جديدة للمسيح بخطايا جديدة يرتكبونها، ويناسبهم ما قاله المسيح يا بنات اورشليم لا تبكين علي بل تبكين على أنفسكم ويقف الإنسان متأثر جدا من أحداث الصلب وهو يصلب المسيح بنفسه مرات ومرات بي مسألة ظاهرية بي إذا كنا بنقول يا رب إحنا متأثرين جدا لألامك يبقى نؤلمه نوله جديد إذا كنا تذكارا لخيانة يهوزة له نمنع القبلة من عشية الأربعة يوم الثلاث بالليل لحد العيد يبقى إحنا برضو نسلم المسيح ونخونه ونفعل ما يشبه ما فعله يهوزة يريد يكون هذا الأسبوع له قدسيه في حياتنا ويناسبه لون من التوبه العميقه التي نقترب فيها من الله في آلامه عنا وفي دفعه لثمن خطايانا بنفسه على الصليب من زودش الخطايا يعني متالمين على خطايا قديمه منكرهاش تحتاج المسألة دي الى جلسة بين الانسان ونفسه لكي يفهم تماما كيف يسلك حسنا في اسبوع الالام ويستفيد من كل اوقاته ولا تمر عليه اوقات هذا الاسبوع عقيمة عاقرة كايام أخرى مضت بلا ثمر في حياة الإنسان الروحي ولتكن صلوات الإنسان أكثر من أي أيام أخرى هنا ونبهكم لمسألة مهمة يعني فيها تدريب روحك ويس في أسبوع الألام غير بأي السنة كلها شوفوا غير في ناس كتير بيعتمدون في صلواتهم على مزامير الأجبية ويمكن تكاد تكون صلواتهم مركزة في الصلوات المحفوظة والمزامير والقطع ففي أسبوع الألم ما فيش مزامير وقطع وما فيش صلوات الأجبية إذن هذا الأسبوع هو تدريب على الصلوات الخاصة التدريب على الصلوات القلبية التي من مشاعر الانسان الخاصة بعيدة عن المحفوظات اذا استثنينا صلاة ثوك يا ياريت الانسان يبتدي يفتح قلبه ويمرن نفسه ازاي يقدم مشاعره لله في صلوات خاصة وليقبل الله صلواتكم جميعا I